117. يرثني ويرث من آل يعقوب 118. واجعله رب رضيا 119. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا